النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنعمل التذكره في غاية الأهمية. انتبه معي أخي الحبيب. النهاردة بقول لكل شاب ولكل فتاة ولكل طفل صغير التذكره دي لو ما حدثهاش أو ما حدش معاك في أثناء وصولك أثناء رحلتك أثناء طريقك للجنة ومعاك باقي كل التذاكر ومش معك التذكره دي على وجه الخصوص لن تدخل الجنة. يا ترى ما هي تلك التذكره؟ كن بارا الوالدان يا ترى كيف حالك مع أبيك وأمك؟ يا ترى أمك؟ ولا برهم اتى اخر مرة زرت شاويديكت امتى انت عبد الله بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم ويساله يا رسول الله اي العمل أحب الى الله قال الصلاه لوقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله تخيل بر الوالدين مقدم على الجهاد ليه ظاهرة ظاهره العقوق ليه الشاب بتعق اباها او امها يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما قال من مسؤول عنها بعلم من السائل قال مع أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وفي رواية أن تلد الأمة ربها يا شوف يصبح المربى مربيا يعني البنت هي اللي ترب أمها ولا حول ولا قوة إلا بلاها الولد يرب أبوه ولا حول ولا إلا بلا مشكلة معلمات التاعة أن تلد الأمة ربها خلي بالك والله إثنان يعجلهما الله ويعجل الله عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة البغي ولا